اللهم صل على سيد البشر حبيب الله وافضل خلقه من الاولين والاخرين لها بالائمه الاطهار قال الراوي حين وقعت فاطمه عليها السلام في الصيق ولها سته اشهر امر الله تعالى لاعيا وهي سيدتي حور عليه بطي على فاطمه في دار الدنيا فبتقع عيال فاطمه عليها السلام وتسلمت عليها وقالت لها مرحبا بك يا ابنه رسول الله صلى الله عليه واله كيف حالك قالت لها بخير ولحقت فاطمه الحياء من الاعياء لم تجرم ما تفرش لها فبينما هي متفكره اذهبت حوراء من الجنة اذهبت حوريه علي من الجنه ومعهما دروك من درعيك الجنه فبدطته في منزل فاطمه فجلت عليه العياثم أن فاطمه ولدت حسين فقبلته هدى عيا ورغتله بماء جنى ولشتته بمنديل من ملادين الجنه فقبلته بين عينيه وقالت له بارك الله فيك من مولود ثم اوحى الله تعالى ثم اوحى الله تعالى الى جبريل اذ الى جبريل انهي بطلاد دار الدنيا وهنئ حبيب النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم صلى الله احمد فلل الله عليك يا احمد فلل الله وسلم عليك وعلى اليك الطيبين الطاهرين بمولوده امام الحسين عليه السلام بأجل الذي غدا الله احلد شده بتالغي فذك الذى والمغتبي من فك يرشف تغره مستشكر طيب الجبال طيب الجبال جنابل طيب بمرشده الشدي الام فاطمه فلوات الله عليها الام فاطمه والاب الكرار لا, لا لا لا ابو في الآلام المفاض في مته والاب كالرا في الآلام كذا ولا قال الراوي فجاء بالفتين عليه السلام وهو ملفوف بخرقه البيضاء فضمّه إليه وقبّل ما بين عينيه وأبذ في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى وأعطاه إذهابه فجعل الفتين عليه السلام يمس أذعابا نبيا محمد sallallahu sallallahu تير بترعج المنير وخالتم النبي نور القلب سليل القاسم محمد